يا ونحشر المتقين إلى رحمة وفضاعة ونسوق المجرمين إلى جهنم ويردا ونسوق المجرمين إلى جهنم ويردا لا يملكون الشفاعة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 تَأْتِفَطْرَنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ أَرْضٌ وَتَخِرُّ جِبَالُهَا هَدًّا أَدْعُوا الرَّحْمَنَ وَلَدَا وَمَا يَنْبَغِي لِرَحْمَنٍ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّا إِلَّا, إلا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا و كلهم آتيه يوم القيامة فرداء و كلهم يوم القيامة فرداء و كلهم يوم القيامة فرداء الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا فإنما عسرناه بنشانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما مدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم بكزان